وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استنى بسنته واهتدى بهداه أما بعد أيها الإخوة الكرام فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينعقد هذا المجلس الشهري السادس والعشرون بفضل الله تعالى وتوفيقه ومنته من مجالس مدارستنا لمختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي في هذا اليوم السبت الرابع والعشرين من شهر صفر سنة خمس وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نتدارس مطلع باب التخصيص في هذا المجلس بعون الله تعالى بعدما تم لنا ذكر تعريف العام ومسائله والحجية فيه وبعض صياغه وألفاظه وأهمية العناية بدرس التخصيص في أصول الفقه يأتي من اتصاله بباب العموم وقد سبق لنا وتقدم أن الحديث عن مناط التكليف في الشريعة متعلق بالأمر والنهي التكليف كله إما أمر ونهي فهذا وجه اعتناء الأصوليين في الدلالات بباب الأمر والنهي لأنه مناط التكليف فلا تكليف إلا بأمر أو نهي والأمر ينقسم إلى ملزم وغير ملزم فمن ثم كان إيجاب واستحباب والنهي ينقسم أيضا إلى إلزام وغير إلزام فصار تحريما وكراها فإذا كان هذا مناط التكليف الأمر والنهي فإن متعلق الأمر والنهي في النصوص الشرعية بالعموم الخصوص يعني لا يوجد نص فيه أمر أو نهي فيه تكليف إلا وهو متعلق يعني متعلق الأمر أو متعلق النهي شيء من العموم أو من الخصوص ولا بد يا أيها الناس أعبد ربكم جاء الأمر هنا بالعبادة ومتعلقه عموم الناس وقول مثل ذلك في النواهي أعبد الله ولا تشرك به شيئا جاء الأمر بأعبد ومتعلقه العموم في واو أو الجماعة ومثله ولا تشركوا به شيئا فلا يخلو نص إلا وفيه عموم أو خصوص إذا فهمت هذا أدركت أن التخصيص قنطرة بين العموم والخصوص فالعموم باق على عمومه في استغراقه وشموله لجميع أفراده ولا يمكن إخراج بعض أفراده إلا بالتخصيص فبين العموم والخصوص هذه القنطرة المسمات بالتخصيص فلذلك اعتنى الأصوليون بهذا الجانب بهذا الدرس بهذا الفصل فصل التخصيص وما يتعلق به ولا يعبر على جسر العموم إلا بفهم التخصيص خاصة مع فشو التخصيصات في العمومات وأقصد بالفشو الانتشار الذي يغلب على العمومات حتى قد قيل ما من عموم إلا وقد خص فكون العمومات عرض للتخصيص هذا يدعونا إلى العناية بالمخصصات كاعتنائنا بالعمومات سواء بسواء وقولهم ما من عموم إلا خص بهذا الإطلاق قالوا حتى هذه القاعدة أيضا خصت وهي من العموم وسيأتي مناقشة ذلك في أن كثيرا من العمومات ما يزال محفوظا كمثل عمومات خلق الله عز وجل وتوحيده وإفراده واستحقاقه لكل وجوه الحمد والثناء وما إلى ذلك فهذا الباب الذي نتدارسه اليوم تعريف للتخصيص وبعض مسائله وابتداء بأول أقسام المخصصات وهو المخصصات المتصلة والحديث عن أشهر المخصصات وهو مخصص للإستثناء سائلين الله التوفيق والسداد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدين أو قال المصنف رحمه الله باب التخصيص قصر العام على بعض أجزائه ابتدى رحمه الله بتعريف التخصيص وهو على صيغة التفعيل من الفعل خصص مصدر الفعل خصص يعني جعل العام خاصا وهذا هو التخصيص في اللغة في الاصطلاح هو قصر العام على بعض أفراده ألا ترى مثلا أن قوله تعالى قد أفلح المؤمنون فيه عموم أين هو جمع أين العموم المؤمنون جمع محلى بالله فمقتضى الآية أن كل من يدخل في لفظ المؤمنون ينطبق عليه الحكم وهو الفلاح فالحكم بالفلاح لكل مؤمن ثم قال سبحانه وتعالى بعدها الذين هم في صلاتهم خاشعون فإذا فليس كل مؤمن ينال الفلاح بل من اتصف منهم بهذا الوصف وهو الخشوع في الصلاة فماذا حصل؟ كانت دائرة المؤمنون العامة دخل فيها كل مؤمن ثم قصرنا هذا العام على بعض أفراده وهم الخاشعون في الصلاة ثم قالوا الذين هم للزكاة فاعلون هذا مخصص ثان والذين هم لفروجهم حافظون ثالث إلى آخر المخصصات فالمخصص في الحقيقة يقصر العام على بعض أفراده لما كان يشمل الكل فلو قال قائل وقد أتى إلى الحلقة وأنتم جلوس وقال هذه هدايا فأعطها الحاضرين في المجلس أو الجالسين في الحلقة هذا عموم فلو أراد أن يقصر هذا العموم على بعض أفراده سيخصص باستثناء أو بصفة أو بشرط كأن يقول مثلا أعط الجالسين في هذه الحلقة من تلك الهدايا الحفاظ منهم للقرآن فقصر العام على بعض أفراده وسيخرج آخرون هذا تخصيص بالوصف ولو قال أعطي الحاضرين في المجلس إلا المتأخرين هذا تخصيص بالاستثناء فأخرج طائفة وقصر ذلك لعمل بعض أفراده ويمكن أن يخصص بالشرط أعطي هذه الهدايا للحاضرين في الدرس إن ويعطيك شرطا إن جلسوا إلى المغرب الذي يحصل أن المخصصات سواء كانت بالاستثناء أو بالصفة أو بالشرط ماذا تعمل تقصر العام, تقصر العام على بعض أفراده وهذا هو تعريف التخصيص استلاحا قصر العام على بعض أجزائه قصر العام في دلالته لفظا أو في حكمه في حكمه إذن هو قصر حكم العام أما دلالته اللفظية فما زالت صالحة لشمول أفراده ولو بعد التخصيص لكن المقصود هنا الحكم قصر حكم العام على بعض أجزائه هذا التعريف الذي ارتضاه المصنف ليس بعيدا عن التعريفات المشتهرة عند الأصولين كتعريف ابن الحاجب مثلا رحمه الله قال قصر العام على بعض مسمياته لأن مسمى العموم ما هو أفراده فكل فرد فيه مسمى فلما يقول قصر العام على بعض مسمياته وكقولك على بعض أجزائه في مختار ابن السبك في جمع الجوامع أن قال قصر العام على بعض أفراده وكلها الفاظ لا تخرج في دلالتها عن تعريف المصنف رحمه الله تعالى نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويطلق على قصر لفظ غير عام على بعض مسمى كعام على غير لفظ عام كما أننا نطلق اللفظ العام على غير العام فإن التخصيص أيضا يطلق على قصر اللفظ غير العام على بعض مسمى يريد أن يقول لا ينحصر مصطلح التخصيص في قصر العام على بعض أفراده بل يصدق حتى على قصر غير العام على بعض أفراده فيسمى أيضاً تخصيصا أنت لما تقول مثلا أكرمت المسلمين إلا زيدا أنت أردت المسلمين عامة أمة الإسلام 2 مليار مسلم غالبا لا ولم يفهم هذا أحد ولم يقصده المتكلم إذا لما قال أكرمت المسلمين هو ما أراد العموم أراد العهد أراد المسلمين يعني طلاب المدرسة مثلا أو أهل الحي أو أهل القرية قال أكرمت المسلمين إلا زيدا فهو لم يرد بلفظه المسلمين أما ترى أننا أطلقنا اللفظ العام على غيري عام أطلقناه عليه فهذا كما يسميه الأصوليون العام الذي يراد به الخصوص فأنت أطلقت العام ولم ترد عمومه طيب فإذا أدخلت عليه تخصيصا أنت خصصت لفظا عاما أو غير عام غير عام فكما يطلق اللفظ العام على غير العام يطلق التخصيص على قصره أيضا على بعض مسمى كما تقدم في المثال نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويجوز مطلقا لمؤكد. مؤكد. ويجوز مطلقا ولو لمؤكد إلى أن يبقى واحد هذه ثلاثة أمور أو ثلاث مسائل الأولى يجوز التخصيص مطلقا هذا عند الآئمة الأربعة ولا يكاد يخالف فيه أحد عند الكافة إيش يعني؟ يعني يدخل التخصيص على العموم مطلقا سواء كان في أمر أو نهي أو خبر فمهما كان متعلق العموم يدخله التخصيص سواء كان أمرا أو نهيا أو كان خبرا حتى الأخبار يدخلها التخصيص. خلافا لمن شذ في هذه المسألة فقال يدخل العموم في الأمر فقط أو يدخل في النهي فقط ويستثني الخبر. ليش يستثني الخبر؟ قالوا دخول يقول هؤلاء دخول التخصيص على الخبر يوهم الكذب. أن تقول جملة من الخبر عامة ثم تخصصها فكأنك ما أردت عمومها السابق وورود ذلك في نصوص الوحي يوهم الكذب كما يقولون فلهذا منعوه كما أن دخول التخصيص في الأمر يوهم البداء ومعنى البداء عندهم بدو الأمر على غير علم سابق يعني يطرأ العلم بعد عدمه وهذا من المحال في حق الله عز وجل فإن الله موصوف كان ولم يزل بالعلم جل وعلا فقالوا لأجل إيهام لأجل إيهام البداء والكذب في كل من الأمر والخبر فإنه لا يدخله التخصيص لكنه ضعيف جدا وهذا خلاف ما عليه الأئمة الأربعة قال رحمه الله في الجملة الثانية هي المسألة الأخرى في العبارة ويجوز مطلقا ولو لمؤكد يعني أن العام ولو كان مؤكدا يجوز تخصيصه أيضا نص على المسألة خلافا لقوم فإنهم قالوا أبدا إذا جاء العموم مؤكدا فإن التأكيد ينفي المجاز ويقطع بإرادة العموم وإذا صار العموم مقطوعا به أصبح نصا والنص لا يدخله احتمال آخر ولا صرف لدلالته عن مراده وهذا خلاف الراجح الراجح كما قال مصنف حتى لو كان العموم مؤكدا يجوز أن يدخله التخصيص ويكفي في الاستشهاد لذلك نصوص الكتاب والسنة قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون تأكد بمؤكدين ومع ذلك قال إلا إبليس سيقول المخالف هذا استثناء منقطع وإبليس ليس من الملائكة فليس تخصيصا وخرج منه لكنه الصحيح في اللغة وفي الاستعمال دخول المخصصات والتخصيص حتى على العمومات المؤكدة في صحيح مسلم في قصة إحرام الصحابة رضي الله عنهم وصيد أبي قتادة للصيد لما مر من أمامه قال فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة فأيضا استخدم التخصيص مع وجودي العموم المؤكد قال فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة فصح إذن الاستثناء أو التخصيص عموما يصح التخصيص من العموم ولو كان مؤكدا الجملة الثالثة في هذه العبارة قال رحمه الله إلى أن يبقى واحد فإذا بقي واحد صح استثناؤه أو تخصيصه فإن ذلك أيضا مما يجوز ولا إنكار فيه هذا ما عليه أكثر الحنابلة وهو المقرر مذهبا كما ذكره المصنف رحمه الله هنا وهو قول مالك رحمه الله بل حكاه الإمام الجوين إجماعا في الصيغ المبهمة في العموم مثل من وما يعني أن التخصيص يدخل على العموم فيقصره على بعض أفراده حتى لو أخرج الأكثر وأبقى الأقل بالقول لو لم يبق في العموم إلا فرد من أفراده يصح تخصيصه يعني ضربنا مثالا بآيات سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون هذا عموم هب أن الذي دخل فيه مليار من أفراد المؤمنين ثم قال الذين هم في صلاتهم خاشعون فهب أنه أخرج من المليار نصفهم وبقي النصف ثم قال والذين هم عن اللغو معرضون فأخرج من النصف الباقي نسبة والذين هم للزكاة فاعلون فأخرج فئة والذين هم لفروجهم حافظون ثم قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ثم قال والذين هم على صلواتهم محافظون مهما تعددت المخصصات في كل مرة أن تتزيد من قصر العام على بعض أفراده السؤال إلى متى إلى أي قدر إلى أي حد يجوز قصر العموم وتضييقه وإخراج أفراده قال إلى أن يبقى واحد ولو لم يبق إلا فرد واحد صح التخصيص إن كان هذا قد لا يضبط في النصوص الشرعية فإنه يضبط أيضا في الألفاظ والعبارات كما في الأوقاف والوصايا والنذور لو قال قائل في وصية أو نذر أو وقف كتبه فقرر فيه أن هذا المال صدق أو أنه ينذر كذا أو أنه يعطي كذا ثم صرف نذره وصدقته وهبته مثلا إلى أهل القرآن في القرية ثم ما زال يخصص قبيلة من أهل القرية وليس كلهم ثم ما زال يخصص المتزوجين منهم دون العزام ثم ما زال يخصص المتزوجين بكذا يعني كلما زاد وصفا قصر طيب ماذا لو جاءوا يطبقون هذا التخصيص الذي أطلقه في الوصية أو في النذر، فلم يبق إلا القليل قالوا هذا صحيح ولو لم يبق إلا واحد نص عليه المصنف رحمه الله لأن بعض الأصوليين يخالفوا في المسألة كالمجد بن تيمي من الحنابلة مثلا والجصاص الرازي من الحنفية فإنهم يقولون لا يصح التخصيص حتى يبقى أقل الجمع فإن زاد على ما هو من أقل الجمع امتنع التخصيص وما أقل الجمع على خلاف ثنان أو ثلاثة فقالوا هذا يعني لا يصح إلى الواحد بل إلى أقل الجمع وذكر القاضي أبو يعلى في بعض كتبه أنه لا يصح التخصيص إذا بقي الأقل بعبارة أخرى يصح التخصيص إلى أن تبقى كثرة دون أن تقدر بعدد نظر إلى كثرة أفراد العموم وأنه ينبغي أن يكون باقيا في عمومه على كثرة ليس أقل الجمع بل الكثرة دون أن يقدر بعدد واختار هذا الإمام الرازي ورجحه ابن الحاجب والآمدي ونقلوه عن أكثر الأصولين فلوجود الخلاف نص عليه المصنف رحمه الله على أنه المذهب أن المخصصات يجوز ولو لم يبقى في العموم إلا واحد نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله ولا تخصيص إلا فيما له شمول حسا أو حكما وما لا شمول فيه لا يدخله التخصيص لأن مدخل التخصيص قصر العام ذي الأفراد ذات الشمول والاستغراق فما لم يتحقق شمول حسا أو معنا فإن التخصيص لا مدخل له ويقصد بالشمول حسا كأن تقول كلمة أو عموما له أفراد القوم الضيوف أهل البلد القراء طلبة العلم جاءني القوم، جاء أهل القرآن فهذا عموم هذا يدخله التخصيص لأن له شمولا حسيا قال أو شمولا حكميا كأن تقول مثلا أعتقت الجارية إلا نصفها هذا اللي تسمونه التبعيض فإنك فإن تتكلم على أجزاء العبد أو أجزاء الجارية هذا حكمي لأنه لا يتبعض من حيث هو رقبه إنما يتبعض الحكم فيه فيكون بعضه حرا وبعضه رقيقا فهذا أيضا فيما له شمول ولو بأجزائه كما ذكر في المثال نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله والمخصص المخرج وهو إرادة المتكلم ويطلق مجازا على الدليل وهو المراد هنا. هذا الصلاح ثاني عرفت التخصيص قصر العام على بعض أفراده. إذا أركانه ثلاثة. التخصيص أركانه ثلاثة. عام عام لفظ عام يدخله المخصص فيخرج المخصص. إذا عندنا عندنا مخصص ومخصص ومخصوص. المخصوص ما هو؟ الباقي من من المخصوص ما هو؟ المخرج من أفراد العام. والمخصص بسم المفعول هو العام. والمخصص هو الدليل الذي أخرج تلك الأفراد. مثال. يعني مثلا لما قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أو قال سبحانه وتعالى في زكاة الزرع والثمر وآتوا حقه يوم حصاده فكل شيء من الزروع كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده فشمل ذلك كل زرع قليلا كان أو كثيرا وجاء قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر وقوله لا زكاة فيما دون خمسة أوسق ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه هذا تخصيص لذلك العموم إذا ليس كل زرع كمن يزرع في في فيناء بيته شيء من الخضروات والفواكه إنه لا زكاة فيه لأنه لا يبلغ النصاب ونصاب الزروع خمسة أوسق والوسق ستون صاعا فالقليل من الزرع الذي يزرع لا زكاة فيه هذا هذا تخصيص فالحديث خصص الآية السؤال أين أين المخصوص؟ زكاة كله. عندك وآتوا حقه يوم حصاده، وعندك ليس في دون خمسة أو سق طيب. أين العام؟ أين العام؟ وآتوا حق من ثمره ذات مرو آتوا حقه يوم حصاده. هذا عموم فدخل عليه المخصص وهو. ليس في دون. الحديث ليس في دون خمسة, خمسة أو صدق إذن الحديث. مخصص بكسر الصاد اسم فاعل والآية مخصص اسم مفعول بفتح الصاد وهذا المخرج من عموم الآية مخصوص الذي هو دون خمسة أوسق فكل تخصيص لا بد فيه من هذه الثلاثة يتكلم المصنف الآن عن المخصصات لأنه بصدد الحديث عنها هي المهمة في الدرس عرفت التخصيص ما الذي يتعلق بك من الاهتمام لتدرسه المخصصات إيش نقصد بها كل ما يدخل على العموم فيقصره على بعض أفراده لأنه سيذكر لك الآن أن المخصصات متصلة ومنفصلة والمتصلة قد تكون استثناء شرط صفة غاية الحديث الآن كله ليعلمك المخصصات فبدأ بتعريفها قال رحمه الله والمخصص المخرج مخرج إيش بعض الأفراد. مخرج ماذا مخرج بعض أفراد العام من العموم هو المخصص إذا هو اسم فاعل المخصص هو المخرج ألم نقل إنه قصر العام أو إخراج بعض العام من دلالته إذا المخصص هو الذي يخرج تلك الأفراد قال المخصص هو المخرج ثم ماذا قال, قال وهو إرادة المتكلم. المخصص ليس هو الدليل لا هو إرادة المتكلم أنت لما تقول لشخص أعطي هذا الطعام أو هذا المال أو أعطي هذه الهدايا ووزعها على طلبة العلم في المسجد النبوي ثم قلت مخصصا إلا من يتغيب عن الدروس أنت الآن خصصت يقول الحقيقة في التخصيص هو إرادتك فإرادة المتكلم هي المخصص حقيقة طيب واللفظ المعبر عن تلك الإرادة قال هو مخصص مجازا قال رحمه الله ويطلق مجازا على الدليل الذي يدل على إيش؟ على إرادة المتكلم بإخراج بعض أفراد العام. هذا المجاز أصبح حقيقة عرفية. ليش؟ لأنه لا يطلق في الدروس في الكتب في الأصول مخصصات إلا ويطلق على دليل. على الأدلة على النصوص النصوص أو غير نصوص سواء كانت جماعة أو قياسا ما تطلق إلا على الدليل الذي أخرج بعض أفراد العام فإذا عندك المخصص حقيقة وإرادة المتكلم ثم أطلقت على الدليل الذي يدل على تلك الإرادة مجازا ثم انقلبت إلى حقيقة عرفية قال وهو المراد هنا نعم أحسن الله إليكم قال وهو منفصل ما هو المخصص. المخصص قال والمخصص المخرج وهو إرادة المتكلم ويطلق مجازا على الدليل وهو المراد هنا وهو إذا منه الآن شرع رحمه الله في تقسيم المخصصات المخصصات كم يا إخوة أنواع عدة تقسيمها ابتداء حتى تكون التقسيم يعني مرتبا وتفريعيا تقول ابتداء تنقسم المخصصات إلى قسمين أو نوعين مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة السؤال الاتصال والانفصال باعتبار ماذا باعتبار اتصاله بلفظ العام أو انفصاله عنه فإذا اتصل المخصص بلفظ العموم نسميه مخصصا متصلا الاستثناء يأتي في جملة التي فيها العموم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا أين العموم الإنسان الآية حكمت بالخسارة على كل إنسان في هذا الوجود ثم جاء الاستثناء إلا الذين آمنوا فما بهم ليسوا بخاسرين ليسوا في الخسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أين المخصص هذا الاستثناء الاستثناء ها هنا مخصص متصل ليش سميناه متصلا متصل بالعمومي. لأنه اتصل بالعموم في نفس الدليل أنت لم تبحث عنه في سورة أخرى ولم ينزل بعد الآية ببضعة أشفر هو في ذات الجملة في ذات السياق نزل معه وقرئ معه وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتلاه على الأمة في سياق واحد فالاستثناء مثال للمخصص المتصل وربما كان المخصص منفصلا مثل آية وآته حقه ومحصاده مع حديث ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة هذه آية في سياقها وذاك حديث جاء في سياقه فأخذنا هذاك المخصص لذلك العموم فهذا مخصص منفصل إذا لك أن تقول إذا كان لفظ مخصصي مع لفظ العام في نفس الآية أو الحديث فهو مخصص متصل وهذا هو الذي قلت لك إما استثناء أو شرط أو صفة أو غاية وزاد بعضهم البدل هذه مخصصات متصلة ولله على الناس يحج البيت فين العموم على الناس ماذا يشمل كل الناس المسلم والكافر أيوة والصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى والمتعلم والجاهل والمكي والأفاقي ومن دون الواقيت ومن وراءها والقادر وغير القادر والغني والفقير على الناس ثم خص العموم مخصصة بمخصص متصل فماذا قال من استطاع, من استطاع. هذا مخصص لعموم الناس فليس كل الناس بل من استطاع إليه سبيلا وتكلم المفسرون الفقهاء في تحديد هذا القيد لأن به تمام فهم الآية من استطاع ما حدود الاستطاع ما ضوابطها الزاد والراحلة الاستطاعة البدنية والمالية إلى آخرهما هذا مثال وأمثلته كثيرة جدا فالمخصصات إما متصلة وإما مفصل. طيب إذن نقصد كما قلنا بالاتصال والانفصال الاستقلال وعدم الاستقلال بالكلام كيف يعني يعني ما استقل عن العموم فهو مخصص منفصل وما لم يستقل عنه فهو مخصص متصل ابتدى رحمه الله فقال وهو منفصل ثم قال بعده وهو متصل نعم قال وهو منفصل ومنه الحس والعقل من المخصصات المنفصلة الحس والعقل لأن الحس ليس من جزءا من الدليل ولا من لفظه والمقصود ما يدرك بالحواس وقالوا العقل كذلك فإنه أيضا مخصص منفصل عن الدليل ويضربون لها أمثلة مشهورة في آية الريح التي دمرت عاد قال الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فين العموم كل شيء. كل شيء فهل دمرت الريح كل شيء لا. لا قالوا بقيت السماء والأرض وبقيت الأشجار والجبال ما دمرت فهذا عموم ما فهم أصلا حتى السامع ما فهم العموم على إطلاقه فمن أين خص ذلك العموم وهو عموم خص بالعقل أو بالحس الحس لأنه لا يزال يحس الأشياء موجودة باقية قالوا ومن مخصصات العقل مقتضى الأدلة بعمومها التي تدل على أصول عامة عقدية مثل قولك الله خالق كل شيء ولا يدخل فيه ذاته العلية فهي وإن سميت شيئا فإن ليست مخلوقة وهكذا في أمثلة قد يكون المخصص العقل وقد يكون المخصص الحس هذا مثال لأي نوع من المخصصات منفصل. ليش اعتبرناها منفصلة ليست متصلة. لأنها مستقلة عن العموم وليست ذات اتصال به ومن المخصصات المنفصلة كذلك الآية أو الحديث النص الذي يأتي منفصلا عن النص الذي فيه العموم ستأتيك أمثلته إن شاء الله من المخصصات المنفصلة الإجماع إذا خصص النص القياس إذا خصص النص وباقي المخصصات على خلاف فيها هل المفاهيم تخصص هل قول الصحابي مخصص وهل المصلحة مخصص على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى نعم. قال وهو منفصل ومنه الحس والعقل ومتصل وهو أقسام المخصصات المتصلة المشهورة في كتب الأصول أربعة الاستثناء والشرط والصفة والغاية وزاد بعضهم مخصصا خامسا اعتمده المصنف فجعل المخصصات المتصلة عنده في المتن خمسة بدل البعض من كل. كمثل آية لله على الناس حج البيت من استطاع فهذه أربعة وزاد بعضهم خامسا وسنأتي عليها تباعا إن شاء الله الاستثناء وهو أشهر المخصصات وأولها حديثا في كلام الأصوليين وتصنيفهم للمخصصات ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن الشرط والصفة والغاية والبدل كما زاد ابن الحاجب والآمدي واعتمدها المصنف رحمه الله تعالى نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وهو أقسام استثناء متصل هذا أول الأقسام الخمسة ولك أن ترقمها الأول المخصصات المتصلة الاستثناء المتصل أما الاستثناء فسيعرفه الآن وقوله متصل تقييد للاستثناء الذي يقع به التخصيص بأن يكون متصلا لأن الاستثناء المنقطع لا يعتبر استثناء. إنما وصيغة من الكلام تأتي بمعنى لكن أو تأتي بمعنى بل وليس استثناء لغويا ولا شرعيا وإن كانت بأداة الاستثناء تقول جاء القوم إلا حمارهم والحمار ليس من القوم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما فقول سلام ليس من اللغوي ولا من التأثيم وإن كان في ظاهر السياق مستثنا منه لكنه ليس من جنسه فالمخصص ها هنا هو الاستثناء المتصل دون غيره والمقصود بالاتصال هنا أن يكون المستثنى من جنسه المستثنى منه إلا كان منقطعا نعم قال وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة بإلا أو إحدى أخواتها من متكلم واحد بإلا ليش يعني يجعلون في التعريف إلا قالوا لأنها يعني أم أدوات التخصيص أم أدوات الاستثناء فالاستثناء بابه إلا فباب الاستثناء الأكبر يتجه إلى أداته الأم وهي إلا قالوا أخواتها ما أخواتها أخواتها سبعة وهم مع إلا يصبحون ثمانية إلا حاشة خلا ما عدا سوى وغير ها قلنا ما عدا ولا يكون فهذه المخصصات هي الأدوات الاستثناء حاشا وغير وسوى ولا يكون وليس وخلا وعدا مع إلا تكون ثمانية قال إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة وجب دخوله لغة إن الإنسان لفي خسر ثم قال إلا الذين آمنوا فلولا وجود الاستثناء بإلا لدخل فيه المؤمنون أليس كذلك ما لولاه لوجب دخوله في ماذا في العموم إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا لولا هذا الاستثناء لدخل في العموم وأصبح في حكمه نعم قوله من متكلم واحد قيد قصد به المصنف رحمه الله إخراج الاستثناء لو كان من غير المتكلمي فإنه على المعتمد عنده يكون استثناء منفصلا ومن شرط الاستثناء كما سيأتينا بعد قليل الاتصال فإذا فصل الاستثناء من المتكلم أو من غيره المقصود الاستثناء كما سأتي بعد قليل أن يتكلم المتكلم بالاستثناء هو المتكلم بالمستثناء وأن يكون اتصاله بالكلام كما جرت العادة ولا ينقطع وينفصل ينفصل بمدة زمنية قالوا ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة لما قال في أحكام مكة ولا يختلى خلاها قال العباس عمه إلا الإذخر يا رسول الله فقال إلا الإذخر طب لو كان كلام العباس إلا الإذخر يصح أن تربطه بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يختلا لا محتاج إلى إعادةه فلما قال إلا الإذخر أصبح الاستثناء متصنف فشرط للتصال فشرط الاستثناء الذي نحتاجه في التعريف أن يكون من متكلم واحد نعم قال فلا يصح من نكرة ولا من غير الجنس على المذهب لا يصح الاستثناء من النكرة لما لأن النكرة لا عموم لها أولا النكرة في سياق الإثبات لا تعم فإذا كانت لا تعم فما وجه دخول الاستثناء فيها والاستثناء مخصص للعموم أن تقول مثلا جاء رجال إلا زيدا جاء رجال فأنت لو قلت جاء رجال ألا يصح لغة أن يكون زيد غير داخل فيهم من, من غير حاجة الاستثناء فما الحاجة إليه هذا على المذهب الذي قرر المصنف لأن بعض الأصولين جوز دخول الاستثناء على النكرة كما تدخل على المعرفة قال إلا لو كانت النكرة ذات أجزاء فيصح استثناء فيصح دخول الاستثناء عليه تقول اشتريت دارا إلا سقفها إلا فناءها إلا أبوابها فأنت قلت اشتريت دارا هذه نكرة قالوا فيصح دخول الاستثناء عليها لو كانت ذات أجزاء فيكون المستثنى بعض أجزائها قال فلا يصح من نكرة ولا من غير الجنس كأن تقول له علي ألف دينار إلا خمسة دراهم الدراهم ليست من جنس الدنانير الدنانير ذهب الدراهم فضة فلا تستثني شيئا من غير جنسه تقول له علي ألف دينار إلا ثوبا الثوب ليس من جنس الدنانير قالوا فإذا اختلف جنس المستثنى عن المستثنى منه لم يصح الاستثناء قال لا يصح من غير الجنس ولا يصح من نكرة وقيل, وقيل في رواية في المذهب وهو قول طائفة من الأصولين يصح الاستثناء من غير الجنس وهو الذي سميناه الاستثناء المنقطع وله شواهد في نصوص الكتاب السنة قلت لكم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلامة قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمز هل الرمز كلام لا الرمز إشارة فليس كلاما ومع ذلك ذكر مستثنا من الكلام وهو ليس من جنسه ومثله قوله سبحانه وتعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن هل اتباع الظن من جنس العلم لا ليس منه فجاء مستعملا في نصوص الكتاب والسنة فيكون ذلك من قبيل المجاز والله أعلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله والمراد بعشرة إلا ثلاثة سبعة وإلا قرينة مخصصة انتقل الآن رحمه الله في حديث عن الاستثناء بعدما عرفه وذكر أدواته وذكر بعض يعني شروطه المهمة وهو أنه لابد أن يكون متكلم واحد ولا يصح من نكر ولا من غيد الجنس انتقل إلى تقرير دلالة الاستثناء يعني ما فلسفة الاستثناء ما حقيقته لأن من الإشكال عندهم لغويين وفقهاء وأصوليين في معقولية الاستثناء يعني في تكييفه عقلا يعني ترى نحن نتكلم بالكلام ونورد الاستثناء على أنه مفهوم لكنهم يحللون تركيب الاستثناء في أركانه مستثنى ومستثنى منه مع أداة الاستثناء السؤال هو أنت لما تقول جاء القوم إلا زيدا زيدا داخل فيه أو غير داخل؟, داخل, داخل شوف اختلفتم في الجواب جاء القوم إلا زيدا زيدا داخل معهم ولا غير داخل هو من القوم وليس منهم جاء معهم أو لم يأتي طيب إذا لم يأتي ليش استثنيته قال هذا تناقض كأنك تقول جاء زيد لم يأجي زيد ما تقول جاء القوم فيهم زيد أو ليس فيهم دخل في حكمك عليه هي بالمجيء أو ما دخل دخل قبل أن تقول إلا جاء القوم دخل فيهم زيد ولا ما دخل دخل فلما تقول إلا زيد قلت ما دخل فكأنك تقول في كلمة واحد دخل زيد ما دخل زيد قالوا هذا تناقض عندما تنظر إلى تقدير دلالة الاستثناء هذا منشأ الإشكال في معقوليته قال رحمه الله المراد بعشرة إلا ثلاثة سبعة يعني كيف يخرج المستثنى وهو لم يدخل في المستثنى منه أما تقولون إخراج ما لولاه لدخل في الكلام إذن أنت أخرجته ولولاه ما دخل فالسؤال إذا أخرجته وقد كان داخلا فهذا تناقض في الكلام في حكمك على المستثنى والمستثنى منه في جملة التخصيص قال رحمه الله لما أقول له علي عشرة إلا ثلاثة هذا في مقام الإقرار أو الاعتراف عند القاضي أو الديون قال المدعى عليه لزيد عليه عشرة إلا ثلاثة نحن فهمين إنها كم سبعة. إنها سبعة فالسؤال قال هنا له عشرة إلا ثلاثة المراد به سبعة يعني أصلا كلمة عشرة إلا ثلاثة هذه معناها سبعة موصى مو كانت عشرة ونقصنا ثلاثة وصارت سبعة لا لكن سبعة الرقم سبعة هذا تعبر عنه بطريقتين مفرد ومركب مفرد اسم سبعة ومركب عشر, عشر إلا ثلاثة كما تقول ثلاثة زائد أربعة فيقول هو في دلالته كتلة واحدة فالمراد بعشر إلا ثلاثة من البداية هي دلالة على العدد سبعة قال رحمه الله وإلا قرينة مخصصة وجود إلا دات الاستثناء اعتبرناها قرينة أن العشر لم يرد بها تمام العشرة ابتداء إنما ابتداء هو أراد كم سبع. سبعة بهذا التركيب عشرة إلا ثلاثة فلما قال عشرة كان ظاهرا في الجمعي محتملا للبعض مجازا فلما جاءت القانينة فقال إلا ثلاثة كانت لبيان المراد طبعا بيان هذا الإشكال سيأتيك الآن في المسألة التي اختلف فيها العلماء ولهم فيها نقاش هل التخصيص أو الاستثناء خاصة من المخصصات هل هو لما دخل أو حكم على الباقي بعد الإخراج ومنه خلاف الحنفية كما سيأتي هل الاستثناء من النفي إثبات طيب تقول ليس له عندي ليس له عندي مثلا أو له عندي ألف إلا خمسين أنت حكمت بتسعمائة وخمسين طيب والخمسين هذه أبرأت ذمتك منها الجمهور يقولون نعم لأن الاستثناء من النفي إثبات فأنت نفيت اشتغال ذمتك إلا بهذا فأثبت شيئا ونفيت شيئا يقول حنفية لا في الكلام إذا فيه استثناء إن ابتدأت الجملة بإثبات واستثنى منه نفيا كان تقول له عندي ألف إلا عشرين فأنت أثبتت الألف والعشرين قالوا مسكوت عنها أنت ما لها بإثبات ولنا في غاية ما فيها أنك أخرجتها ولهذا آثار فقهية تترتب على تطبيقها في جملة من النصوص كما سأتي بعد قليل نعم <سؤال> أحسن الله إليكم قال وشرطه اتصال معتاد لفظا أو حكما كبقية التوابع شرط ماذا الشرط الست... شرط الاستثناء المعتبر وهذا عند العيمة الأربعة قال شرطه لاتصال المعتاد إيش نقصد بالاتصال لفظى. اتصال المستثنى بالمستثنى منه في كلام المتكلمي وعدم انفصاله عنه زمنا قال هذا الاتصال بما كان معتادا لفظا أو حكما المتصل لفظا كأن تقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا هذا متصل لفظا المتصل حكما إذا قطع في اللفظ انقطاعا مؤقتا لعارض كسعال وعطاس وتنفس قال جملة فسكت فتنفس أو أصابه سعال أو عطس ثم أكمل فقال إلا كذا هل حصل الاتصال هنا لفظا حكما فهو في حكم المتصل لفظا سواء بسواء قال كبقية التوابع يعني كسائر التوابع الصفة والبنعة وسائر التوابع التي تتبع المتبوعة في الإعراب فإن مثله سواء بسواء وشرطه اتصال معتاد لفظا أو حكما كبقية التوابع هذا الاشتراط الذي يذكروه الأصوليون هنا. هو لأجل إيراد خلاف ينسبونه إلى بعض السلف كابن عباس رضي الله عنهما وبعض كبار تلامذته كمجاهد وعطاء وغيرهما رحم الله الجميع في نسبة تجويز انقطاع الاستثناء عن المستثنى منه بفاصل زمني ويذكرون في ذلك قصصا لبعض الفقهاء ب حنيفة وبيوسف وغيرهم رحم الله الجميع مع بعض الخلفاء في مسألة صحة الاستثناء يذكر عن ابن عباس وهو مروي في مستدرك الحاكم أنه كان يرى الاستثناء أوله بعد سنة. مبالغة في تجويز قطاع الاستثناء المستثنى منه ورد هذا بضعف السند في الرواية أولا عن ابن عباس رضي الله عنهما وأنه على فرض صحة الرواية فأنه محمول على نسيان الاستثناء في اليمين وليس الاستثناء اللغوي كله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أحلف إني والله إن شاء الله لا أحلف فكونك تستثني فتقول في يمينك إن شاء الله يسمى استثناء فقالوا أراد به استثناء اليمين لا الاستثناء في الكلام عامة وقيل رجع عن ذلك الرأي رضي الله عنه على كل حال فهو قول مرجوح لأن الاستثناء لو طال وانقطع اتصاله بالمستثنى منه فلا أثر للاستثناء لو جاء متأخرا ولو فتحنا هذا الباب في بناء المستثنى على المستثنى منه مع طول الفاصل ما استقر كلام ولست استتب شيء فلك أن تدخل الاستثناء في أي وقت على جملة قد تقرت وبهذا تبطل الوصايا والنذور والأوقاف والإقرارات والأيمان وأشياء كثيرة أن يزعم المتكلم أنني قلت هذا قبل سنة لكنني الآن أستثني كذا وأخصص منه كذا وكذا فلا يستقر به حكم الله أعلم أحسن الله إليكم قال وشرطه اتصال معتاد لفظا أو حكما كبقية التوابع ونيته قبل تمام مستثنى منه إذا هذا أيضا من شروط الاستثناء ما هو حصول نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه ما يعني قبل تمامه يعني أثناء التكلم أن تكون ناويا للاستثناء وأنت تتكلم قبل أن تفرغ من ذكر المستثنى منه بأن تقول لفلان علي مثلا مئة ألف وتريد أن تستثني أو تقول له علي ما ادعى في, في هذا الدعوة وقد ادعى عليك سيارة وبيت وقرض وكذا وكذا فتقول له علي ما ادعى إلا السيارة مثلا أو إلا الرهن الذي ذكره فإذا لم تكن النية حاضرة أيضا لم يصح يعني لو لم تعرض له نية الاستثناء إلا بعد فراغه من المستثنى منه لم يصح الاستثناء وبعضهم يقول نيته عند ابتداء الكلام أن يكون نية الاستثناء عنده حاضرة نعم قال ونيته قبل تمام مستثنى منه ونطق به إلا في يمين خائف بنطقه ونطق يعني أيضا هذا من شرط الاستثناء أن يكون منطوقا إيش القصد من هذا أي نعم لا يكون الاستثناء بالنية هذا عند الأئمة الأربعة يعني لا يصح أن تتكلم بكلام وتعلن به في مجلس أمام الملأ ثم يأتيك الناس فيقول يا فلان أما قلت كذا وكذا قل لا استثنيت في نيتي الاستثناء في النية ممتنع قال رحمه الله إلا في يمين مظلوم خائف بنطقه مظلوم في قضية بين يدي ظالم أو جائر أو, أو في قضية يخشى من فوات حقه فأمر بالحلف فحلف لكنه غير مقر ومستثن في نيته هذا معذور واستثني في صحة استثنائه وعدم نطقه بالاستثناء لأنه في مقام الضعف الذي يحول بينه وبين النطق ما عدا ذلك فلا يكون الاستثناء بالنيتي صرح بهذا المؤلف لأن بعض الفقهاء يقولون من حلف في عموم ثم استثنى من يمينه يعني كان يقول يا فلان أنت قلت كذا وكذا فقال والله ما قلت إلا عبارة هو يعرف أنه قالها فلو حلف على ذلك ولم يستثني فإنه مؤاخذ بحرفه قال الأصليون لكن لو استثنى بنيته فإنه لا يعامل به قضاء وحكما لكنه ديانة يعني بينه وبين الله لكن القضاء والحكم فعلى ما أبدأ في ظاهر لفظه نعم. قال لا تأخيره لا يشترط تأخيره إذن ذكر في الشرط الاتصال والنية والنطق هذه شروط في الاستثناء لابد أن تتحقق ليكون الاستثناء معتبرا. الاتصال والنية والنطق به. قال أما تأخير الاستثناء ليس المقصود التأخير الزمني لا التأخير اللفظي. يعني هل لابد في الترتيب أن تأتي بالمستثنى منه ثم ذات الاستثناء ثم المستثنى؟ قال لا يمكن أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه. فلا يشترط تأخير يعني في نظم الكلام لا يشترط تأخير المستثنى منه لغة ولذلك الحديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام والله إن شاء الله لا أحلف على يمين شوف متى قال إن شاء الله قبل أن يذكر الجملة فقدما فقدما الاستثناء قلنا إن إن شاء الله في اليمين تسمى استثناء ومنه قول الشاعر وماليا إلا آل أحمد شيعة وماليا إلا مذهب الحق مذهب فقدم الاستثناء ماليا إلا آل أحمد شيعة وصواب الكلام وترتيبه ومالي شيعة إلا آل أحمد فقدم فقدم الاستثناء على المستثنى منه وصحيح فقال لا يشترط تأخيره <تصفيق> <تصفيق> حسن الله إليكم قال ويصح استثناء النصف للأكثر إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللف وحيث بطل واستثنى منه رجع إلى ما قبله هذه مسألة شهيرة جدا الآن كل مستثنى يدخل استثناء يدخل على مستثنى منه هو سيخرج بعض بعض, بعض بعض أجزائه بعض أفراده بعض مسمياته طيب انتبهوا معي هذا الإخراج إما أن يخرج الأقل فيبقى في العموم الأكثر وإما أن يخرج الأكثر فيبقى في العموم الأقل. الأقل. وإما أن يخرج النصف فيبقى النصف. ولك أن تقول الاستثناء إما أن يكون بالأكثر أو بالأقل أو بالمساوي. انتبه معي. اتفقوا على أنه يجوز الاستثناء بالأقل. هذا لا خلاف فيه بأن يبقى الأكثر. هذا لا خلاف فيه. واختلفوا في مسألة واتفقوا أيضا عفوا واتفقوا على أن الاستثناء إن كان مستغرقا للمستثنى منه فهو باطل إيش يعني إيه نقول له عندي عشرة إلا عشرة فإذا استثنى جميع المستثنى منه بطل هذا أيضا اتفقوا عليه فاتفقوا على صحة الاستثناء إن كان بالأقل واتفقوا على بطلانه إن كان جميل. بالكل فيش يبقى ما يبقى يبقى شيء يبقى اثنين يبقى استثناء النصف والأكثر طيب قبل قليل قدم المصنف رحمه الله في المخصصات وليس في الاستثناء في المخصصات قال ويجوز مطلقا ولو لمؤكد إلى أن يبقى واحد في عموم المخصصات منه الاستثناء تفهم منه أن مذاهب الأصوليين في الاستثناء بالمساوي أو بالأكثر محل خلاف ماذا قرر في المذهب قال ويصح استثناء النصفي للأكثر إذا الاستثناء يجوز إلى النصف فما زاد على النصف؟ ها لا يجوز وإذا قلنا لا يجوز يش يعني يصبح الاستثناء لاغيا فلو قال له علي عشر إلا تسعة كم عليه لا غلط نحن قلنا ما يصح الاستثناء الأكثر مرة أخرى لو قال له علي عشرة إلا أربعة ستة أقر بستة لو قال له علي عشرة إلا خمسة هذا النصف يصح لو قال له علي عشرة إلا سبعة لا عليه عشرة لأن الاستثناء لاغي الاستثناء باطل فإذا لغى الاستثناء فهو كعدمه هذا على المذهب وإلا فإن من الأصوليين من جوز الاستثناء بالأكثر وهو محل خلاف إذن استثناء الكلي باطل خلاص واستثناء الأقل جائز هذا باتفاق طيب فيبقى استثناء النصف جوزه المصنف رحمه الله وهو عند الأكثر أيضا جائز الخلاف أين هو في استثناء الأكثر استثناء الأكثر إما أن يكون بعدد أو بصفة بالعدد أن تقول له علي عشرة إلا تسعة على المذهب غير صحيح لأنه استثناء الأكثر طيب ماذا لو كان استثناء الأكثر بالوصف لا بالعدد الآن يوجد عنده في المدرسة مئة يتيم يدرسون أو يتعلمون فقال خذ هذا المال وأعطه المئة يتيم في المدرسة إلا خمسين سيعطي كم خمسين. سيعطي خمسين هذا النصف يصح لكن لو قال أعطي هذا المال للأيتام الذين في المدرسة إلا من لم يتم منهم حفظ القرآن فبحثوا فإذا الذي أتم حفظ القرآن منهم عشر فقط فالآن سيخرج كم من المئة يصح هذا نحن قلنا لا يجوز الاستثناء الأكثر استثناء الأكثر هنا ما وقع بالعدد وقع بالوصف يصح ولا يصح قال رحمه الله يصح استثناء النصف للاكثر إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ طيب الأئمة الثلاثة خلافا للحنابل يجوزون استثناء الأكثر ويصححونه فإذا قال له علي عشر إلا تسعة فأقر بواحد له عليه عشر إلا سبعة أقر بثلاثة لكنه خلافون أن سمعت المذهب استدلوا لذلك على صحة استثناء الأكثر بجملة أدلة وكله متنازع فيها لكن من أجود الأدلة المستعملة في ذلك قول الله سبحانه وتعالى في قصة إبليس وآدم عليه السلام لما طرد الله إبليس من الجن قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين واستمر إبليس لعنه الله في إغواء بني آدم السؤال المستجيبون لإغواء إبليس أكثر من بني آدم أو أقل أكثر قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فالعباد المخلصون السالمون من إغواء إبليس أقل ولا أكثر أقل استثن الأقل ولا استثنى الأكثر من أين لك أن تحكم بأنهم أقل أو أكثر لا من أين تحكم بأن المستجيبين لإغواء إبليس أكثر أو أقل طيب حتى نخرج من هذا الجدول الإشكال نقل هذه الآية بقول الحق سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فجعل الغاوين هنا هم المستثنى. قالوا فجعل الغاوين أقل أو أكثر. وقع الاستثناء منه في حد في آية ووقع الاستثناء به في آية فاعتبرتهم أقل ولا أكثر في كل الاحتمالين وقع مستثنى في إحدى الآيتين يعتبرهم أقل wha تقول تقوللي لا الغوين من بني آدم أكثر أقولك طيب إلا من اتبعك من الغوين ف صح استثناء الأكثر تقول لا المستجيبين لله عز وجل والطائعين أكثر طيب قوله إلا عبادك من المخلصين فهم أكثر فعا كل الاحتمالين جاء الدليل وجاء الاستثناء منه قالوا فهذا دل على صحة الاستثناء الأكثر سواء كان الغاون أكثر أو أقل فقد وقع الاستثناء بهم أجاب الحنابلة أن هذا من الاستثناء بالوصف لا بالعدد ونحن لا ننكره أما قال إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ نقاش الحنابلة يا اخوة في صحة هذا لغة هل يصح عند لغة العرب أن يقول له علي عشر إلا تسعة؟ إلا سبعة إلا ثمانية قالوا العرب لا تفعل هذا واتني بشاهد من كلامهم شعرا أو نثرا يستخدمون مثل هذا الأسلوب أن يتكلم بعدد ويجعل المستثنى أكثر من, المس من أكثر المستثنى منه يعني فوق النصف قال فإذا كان هذا لا يصح لغة فلماذا ننزل عليه تفريعا فقيا ونعتبر هذا في الإقرارات والأيمان والنذور صحيحا يعني أما وافقتمون على أن استثناء الكل من الكل باطل فنحن نقول فاستثناء الأكثر أيضا باطل مثله وقد سمعت الخلافة فيه قال رحمه الله إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ يعني مثلا في الحديث القدسي يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته طيب والجائع من عباد الله أكثر أو المطعم أكثر يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته كلكم ضال إلا من هديته وامثلت هذا ثم قال رحمه الله وحيث باطل واستثنى منه رجع إلى ما قبله يعني عندما يكون الاستثناء باطلا متى يكون باطلا إذا استثنى الكل أو الأكثر على المذهب إذا بطل الاستثناء ماذا نفعل بالصيغة أي ماذا نصنع بالكلام قال رجع إلى ما قبله وقيل يبطل الكل يبطل كل الكلام مثال لو قال له عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة سيأتينا بعد قليل مسألة تتابع الاستثناءات طيب لو قال له عشرة له عليه عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة فنظم الكلام وترتيبه كم يلزمه من هذا إذا قلت يبطل الاستثناء ويرجع إلى ما قبله ثبتت العشرة في ذمته ليش لأنه لما استثن العشرة من العشرة كان باطلا فوقوع استثناء الثلاثة من العشرة جاء إلى استثناء باطل فلم يصادف محلا صحيحا فثبتت العشرة في ذمتي. هذا تخريج والتخريج الثاني قال لا يلزمه ثلاثة ليش له علي عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة قلنا التخريج الأول إلا عشرة الأولى باطلة فبطل الذي بعده لانه تعلق بشيء لاغي فلغى معه فلزمت في ذمته العشرة كاملة التخريج الثاني قال لا يلزمه في ذمته ثلاثة له علي عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة كيف تلزمه ثلاثة قال عشرة إلا عشرة لاثنين اللاغية بطل المستثنى والمستثنى فبقيت الثلاثة تعلقت به لأن الثاني مرتب عليه وقيل يلزمه سبعة سقط الاستثناء الأول لبطلانه وبقي الثاني هذا الصنيع من الفقهاء هو تخريج على هذه القضية إذا بطل الاستثناء فما العمل هل يرجع إلى ما قبله أو يبطل الكل قال المصنف رحمه الله رجع إلى ما قبله نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويستثنى بصفة مجهول من معلوم ومن مجهول والجميع كقتل من في الدار إلا البيضة فكانوا كلهم بيضا لم يقتلوا الاستثناء بالصفة أو من الاستثناء بالعدد. بالعدد فلذلك يصح بالصفة الاستثناء بالأكثر بل حتى لو وقع استثناء الكل بالصفة لأنه غير مقصود لذاته بل وقع تبعا بالصفة كما قلت لك قال أعط هذا المال أو الطعام أو الثياب والملابس للأيتام الذين في المدرسة إلا مثلا قال الأغنياء فتظهر كلهم أغنياء خلاص مستحق منهم أحد وقال قال أعطي كلهم إلا الغائبين فكانوا كلهم غائبين في ذلك اليوم ما استحق منهم أحد. فيصح استثناء الكل بالصفة ويصح استثناء الأكثر فالاستثناء بالصفة بابها واسع. قال يستثنى بصفة مجهول من معلوم. قلت لك كأن يقول أعطي كل من في الدار مثلا إلا الأغنياء. هو لا يعلم الآن أثناء التكلم هل يوجد فيهم أغنياء أو لا يوجد أو كم يوجد منهم فاستثنى مجهولا أو صفة مجهولة من معلوم الحاضرون في الدار معلومون لكن لا يعرف الصفة التي علق عليها وكذلك من مجهول يعني سواء كان الاستثناء المجهول من معلوم أو كان من مجهول أيضا قال والجميع كذلك أيضا لو استثنى الجميع بالصفة فإنه يصح قال مثل أقتل من في الدار إلا البيض فكانوا كلهم بيضا فحصل استثناء الكل أما قلنا استثناء الكل باطل فلماذا صح هنا لأنه وقع بالصفة والاستثناء بالصفة بابها أوسع نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وإذا تعقب وإذا تعقب جملا بواو عطف أو ما في معناها كالفاء وثم وصلح عوده إلى كل واحدة ولا مانع فللجميع كبعد مفردات هذه المسألة الشهيرة في الأصول بالاستثناء إذا تعقب جبلا متعاطفة هل يعود إلى كلها أو إلى بعضها أو إلى الأخيرة فقط والمثال الشهير لهذه القاعدة آية حد القذف في سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلد هذا الحكم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا هذا حكم ثان معطوف عليه بالواو وأولئك هم الفاسقون هذا حكم ثالث معطوف أيضا بالواو فثلاث جمل متعاطفات اجلدوهم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ثم قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا استثناء مما سبق طيب إلا الذين تابوا فيزول عنهم وصف الفسق في الجملة الأخيرة فقط أو يعود إلى كل الجمل فيزول عنهم باسم الفسقي وتقبل شهادتهم ويسقط الحد عنهم هذه المسألة الأصولية المشتهرة الاستثناء إذا تعقب جملا متعاطفة بالواو قال المصنف رحمه الله أو بما في معناها كالفاء وثم يعني حتى لو كان العطف بالفاء أو كان العطف بثم فالحكم فيه كذلك إذا جاءت الجمل متعاطفة بواو أو بفاء أو بثم ثم جاء تدات الاستثناء السؤال هو هل يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط أو إلى كل الجمل تحريراً لمحل الخلاف في المسألة اعلم أنهم اتفقوا على عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة هذا لا خلاف فيه ليش؟ لأنه أقرب الجمل إلى الاستثناء فهو من جملة مستثنى منه فلا خلافة في عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة الخلاف في ماذا؟ إلى ما وراءها إلى ما قبلها من الجمل هل يعود إليها أو لا يعود خلاص هذه واحدة ثانيا اتفقوا أيضا على أن الخلافة متوجه فيما لو كان هناك إمكان لتعدي الاستثناء إلى غيره يعني حيث يصلح العود يعني هم اتفقوا إذا كان العود لا يصلح فلا يعود إلى ما قبل الجملة الأخيرة بل يحصرون العودة في جملة من الجمل إذا تعينت أن تكون هي المقصودة يعني حتى لا تتسع بك دائرة القاعدة لهم متفقون على أنه لو كانت قرينة في السياق أو في الكلام تعود بالاستثناء إلى بعض جمله عاد إليها دون غيرها. ولهذا أمثلا يعني مثلا تعين عود الاستثناء إلى الجملة الأولى فقط أو الأخيرة فقط في قصة لوط. فقال فمن شرب منه فليس مني وملم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. إلا هذا الاستثناء. مستثنى من إيش؟ من شربه وملم لم يطعمه. فمن شرب منه فليس مني وملم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة فهو مني أو ليس مني. إلا من اغترف غرفة بيده فهو مني أو ليس مني. الآية فيها جملتان من شرب فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فإنه مني الجملة الخير قال فإنه مني تعود على الجملة الأولى فهذا باتفاق وسيقول كلام يكشف لك يعني مستحيل أن تستثني الشيء من الشيء نفسه تقول إلا من اغترف غرفة بيد فإنه مني والجملة الأخيرة قال فإنه مني إذا لا يعود إلا على الجملة الأولى فمن شرب منه لا إلى قوله ومن لم يطعمه طيب مثال آخر لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهم فين الجملتين؟ فين الجملتين؟ لا يحل لك النساء هذه واحدة والثانية؟ ولا أن تبدل ولا أن تبدل بهن من أزواج إيش في فرق عدم حلة النساء طيب قوله, قوله سبحانه وتعالى النساء عام يشمل الزوجات وغير الزوجات يشمل الزوجات والإماء ولا أن تبدل بهن من أزواج خاص بالأزواج قوله إلا ما ملكت يمينك يعود إلى جملة الأولى أو الأخيرة الأولى شوف تركنا الأخيرة مع أنها أقرب لأن الجملة الثانية ولا أن تبدل بهن من أزواج ما تقول إلا ما ملكت يمينه كنا لسنا أزواجا حتى يستثنى منه فهذا باتفاق عاد العوده ليش قال المصنف وصلح عوده هذا قيد إذا صلح عود الاستثناء توجه الخلاف وإلا فلا أيضا من الأمثلة في آية كفارة القتل الخطأ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمنون فتحير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإذا تصدق أولياء القتيل إيش اللي يسقط؟ طيب والعتق لا العتق ما يسقط إذا فدية مسلمة إلى وتحير رقبة مؤمنة إلا أن يصدقوا فيصدق فتعود إلى الدية لا إلى عتق الرقبة فإذا هذا معنى القيد عندهم في الآية ولا تقول إن هذه النصوص كلها نطبقها على القاعدة وبالتالي فلا بد أن يعود الاستثناء لجملة الأخيرة إطباقا عند كل النصوص الشرعية بالحيث يصلح العود ومنه أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر سبيل جنوب وسكارا إلا عابر سبيل لا الجنوب فقط شوف عاد إلى الأخيرة دون الأولى فالسكار لا يدخلون ولو كانوا عابر سبيل وأمثلة هذا متعددة أيضا يعين عليها فهمها طيب تعال معي إلى الآية الكريمة في حد القذف. قال الله سبحانه وتعالى فاجردوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون طيب ما الذي يصلح له في العود ما الذي لا يصلح طيب باتفاق أنه يعود إلى الجملة الأخيرة ما هي؟ وأولئك هم الفاسقون فمن تاب من بعد القذفي زال عنه وصف الفسقي واتفقوا على أن حد الجلد لا يسقط بالتوبة لأنه حق لله خلاص طيب فاجلدوهم لا يسقط ولا يعود فين الخلاف إذن الخلاف في قبول الشهادة الخلاف في قبول الشهادة هو الذي فيه الخلاف هل قوله إلا الذين تابوا يرجع إلى قوله ولا تقبلوا لهم شهادة فإذا إلا إذا تاب فاقبلوا شهادته هنا الخلاف الحنفية يقولون يزول عنه وصف الفسقي وترد شهادته والجمهور يقولون يزول عنه وصف الفسقي وتقبل شهادته واستندوا إلى القاعدة أن الاستثناء إذا تعقب جملا متعاطفة وصلح عودها عاد إليها ثم استدلوا بالمعنى بأشياء أخرى بالذات في مسألة هذه قالوا قبول الشهادة مرتبط بوصف العدالة وضدها بضده يعني رد الشهادة مرتبط بالفسق فإذا زال وصف الفسق المانع من قبول الشهادة ينبغي قبول الشهادة فقالوا يرتبط هذا معنا ويرتبط به أيضا تقعيدا من حيث النص في اللغة فلا يعود إلى الجلد إنما الخلاف في قبول الشهادة مثال العائد إلى الكل قطعا ولا يخالف فيه أحد حتى الحنفية آية الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في أرض فسادا أن؟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 يسقط عنه بعض الأوصاف في الحد أو يسقط عنه كل الأوصاف وكل الجمل سقط فإذا هذا مما لم يختلف فيه أنه عاد إلى الجميع كما يقول السمعاني إجماعا ومثل أيضا من أشهر الأدلة في آية الفرقان في صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر و لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق و لا يزنون. لا يزنون. ثم قال ومن يفعل ذلك يلقى ثمن يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فقد من الأخيرة لا من الجميع عاد إلى الجميع بإطباق بهذا مما لا خلاف فيه. طب لو قال قائل فأين خلاف الحنفية؟ نعم نقول ليس في كل النصوص. بل فيما وقع فيه الخلاف وإلا فهم متفقون على جمل أن الاستثناء يعود فيها إلى الكل ومتفقون على جمل يعود فيها الاستثناء إلى الأخيرة فقط ومتفقون على جمل يعود فيها الاستثناء إلى الأولى فقط إنما الخلاف فيما كان محتملا لصلاحية عود الاستثناء أو عدمه فوقع فيه الخلاف فذكر فيه الحنفية قاعدتهم في عدم عودها إلا إلى الأخيرة وذكر الجمهور عودتها إلى الجميع يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من تأمل غالب الاستثناءات في الكتاب والسنة وجدها للجميع والأصل إلحاق الفرد بالغالب ترجيح لمذهب الجمهور في المسألة أنه بتتبع واستقراء الأمثلة يتضح أن الاستثناء يعود إلى الكل فأولى أن تعود كذلك في آية حد القذف في سورة النور من تطبيقات القاعدة أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه في جملتين لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه والثانية لا يقعد في بيته على تكرمته مقصود بالتكرمة المكان المخصص الإكرام في بيت الرجل صدر المجلس مكانه الذي يجلس فيه يخص فيه ضيوفه إلا بإذنه عائدة إلى جملة الأخيرة بالاتفاق لا يقعد في مكان في بيت الرجل يخصه لضيوفه للإكرام إلا إذا أذن وقال لك اجلس هنا طيب هل الأولى كذلك لا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه أو تلك مقطوعة لا يؤم إلا صاحب البيت أو الدار على خلاف القاعدة والجمهور في الصحيح على عودتها إلى الجميع نعم أحسن الله إليكم قال ومثل بني تميم وربيعة أكرم أكرمهم إلا الطوال للكل وأدخل بني تميم ثم بني عبد المطلب ثم سائر قريش فأكرمهم الضمير للكل ليس هذا من باب اختلاف الناس في الاستثناء المتعقب جملا يقول شيخ الإسلام عليتيما ليس هذا من باب اختلاف الناس في الاستثناء المتعقب جملا هل يعود إلى الأخيرة أو الكل إلى أن قال وهذا المعنى غير موجود في الضمير شوف الفرق في الجملة بني تميم وربيع أكرمهم إلا الطوال بخلاف ما لو قال أكرم بني تميم وبني ربيعة إلا الطوال هنا يقع الخلاف إلا الطوال خاص ببني ربيعة الأخيرين أو يشمل حتى بني تميم الأوائل هنا الخلاف في القاعدة لأن بعض الوصولين له مذهب تفصيل بين مذهب الحنفية ومذهب الجمهور ينسب إلى المعتزلة أنه يصح استثناء عود الاستثناء إلى الكل إلا إذا تبين إضراب بالجملة الأولى عما بعدها قال ومن وجوه الإضراب اختلاف الجملتين في الجنس أو في الحكم أو في الوصف فلما يقول أكرم بني تميم وبني ربيعة إلا الطوال هل يعود إلى بني ربيعة الأخيرين أو يدخل فيه بني تميم يقول حتى هذا الخلاف غير وارد لو استعملت الضمير لو قلت أكرم بني تميم وبني ربيعة بخلاف ما لو قلت بني تميم بنو تميم وبنو ربيعة أكرمهم إلا الطوال فإذا قلت الاستثناء بعد الضمير عاد إلى الضمير العائد إلى الكل يقول شيخ الإسلام هذا ليس من قبيل اختلاف في الاستثناء المتعقب جملا وكذلك لو قال أدخل بني تميم ثم بني عبد المطلب ثم سائر قريش فأكرمهم أكرمهم يعني قريش بس لا للكل قال الضمير ها هنا نعم قال وهو من نفي وهو من النفي إثبات وبالعكس الاستثناء من النفي إثبات والاستثناء من الإثبات نفي هذا تقرير الجمهور خلافا للحنفية الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وافقوا تقرير نحاة البصرة والحنفية وافقوا تقرير نحاة الكوفة. فالمسألة ذات أصل اللغويين أيضا ممتد في الخلاف لما تقول له علي عشرة إلا درهما تقدم أن استثناء الأكثر عند الحنابل لا يصح طيب وعند الجمهور يصح فإذا قلت يصح هل هو إقرار, إقرار له علي عشرة إلا درهما هذا صحيح عند الكل أنك استثنيت واحدا هو اقرار بتسعة طيب إقرار بتسعة فأنت كما لو قلت ليس له شيء إلا درهما شو هذه صيغة إثبات والأخرى نفي الإثبات له علي عشرة إلا درهما هو إقرار بكم تسعة له علي فأنت أثبتت تسعة ونفيت الواحد ولو قلت ليس له شيء إلا درهما الصيغة صيغة نفي وأنت أثبتت ماذا أثبت الإقرار والاعتراف بحقه عليك في درهم واحد هذا معنى قولهم الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي أما عند الحنفية فلما يقول ليس له عندي شيء إلا درهم إيش يلزمه ولا شيء لأنه نفى ليس له عندي شيء طب قال إلا درهم قال الدرهم هذا مسكوت عنه أخرجه من النفي فلم ينفيه ولم يثبته غاية ما فيه أنه لم يحكم عليه هذا معنى قولهم ومن الأصولين من يحصر خلاف الحنفية فقط في صورة الاستثناء من النفي أما الاستثناء من الاثبات له علي عشرة إلا درهما من قال موافقون للجمهور في المسألة فإنه يقر بالتسعة في ذمته المؤثر هو الاستثناء من النفي ليس له عندي شيء ليس له عندي شيء إلا بقرة، فنفى أن يكون في ذمة شيء الله. طيب أقر البقرة؟ عند الجمهور نعم. ليش نعم؟ لأن الاستثناء من النفي إثبته ونفى كل شيء واستثنى البقرة. إذن فالبقرة. مثبتة في الإقرار في الاعتراف وعند الحنفية لا يلزم شيء لأنه لم يحكم عليه وقلت لك إن الخلاف بين الجمهور والحنفي هل هو في الصورتين استثناء من النفي ومن الإثبات قال الرازي الخلاف بينهم وبين الجمهور في استثناء من النفي لأنه هو الذي يترتب عليه الإشكال هذا قول الرازي وإن قال القرافي بل حتى العكس يدخل فيه استدل الجمهور بأن عموم استعمالات صيغ الاستثناء تدل على ذلك وأظهر ما فيه شهادة التوحيد لا إله إلا الله نفي ولا إثبات <تصفيق> نفي لا إله <تصفيق> طب ثم جاء الاستثناء إلا الله فلو إثبات بالتوحيد لله أو سكوت عنه إثبات. قالوا هذا إثبات قالوا أما ترى أن جملة التوحيد نفي مستثنى فهو متضمن نفي وإثباتا إثبات الألوهية لله ونفيها عما سواه بماذا أجاب الحنفية الحنفية قالوا لا أصلا كانت المشكلة مع مشرك العرب ليس في نفي ألوهية الله بل في إشراك غيره معه هم مقرون بوجود الله وبألوهيته لكن خلف معه في إثبات إله آخر فجاءت الكلمة التوحيد لا إله إلا الله ففقط نفت الألوهية المشركة مع الله أما توحيد الله فهم مقرون به فلا إشكال هم مؤمنون بوجود الله عز وجل فالراجح ما عليه الجمهور والمسألة أيضا ذات خلاف فقهي بعض الأصولين كابن قدامة في الروضة خرج الخلافة على الخلاف مع الحنفية في مفهوم المخالفة ولم يصوب هذا بعض المحققين يعني هل لأن الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة إن جر هذه لقضية الاستثناء من النفي إثبات والعكس يبدو هذا في الظاهر وقرر ابن قدامة وأباه بعض المحققين والله أعلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وإذا عطف على مثله أضيف إليه وإلا فاستثناء من استثناء ويصح إجماعا الاستثناء بعد الاستثناء في جملة واحدة إما أن يكون معطوفا عليه أو مستثنا منه مرة أخرى الاستثناء بعد الاستثناء في جملة واحدة إما أن يعطف عليه بالواو أو يكون استثناء منه متابعا مثل تقول له علي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين هذا استثناء من استثناء أو استثناء معطوف على مثله هذا معطوف طالما نتقت بالواو قال الاستثناء إذا عطف على مثله أضيف إليه تقول له علي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين يعني كم خمسة فتجمع الثلاثة والاثنين فكأنك قلت له علي عشرة إلا خمسة خلاص هذا الاستثناء إذا عطف على مثله يضاف إليه يعني يجمع معه أما إذا لم يعطف بالواو قال وإلا يعني إن لم يعطف بالواو فما حكمه قال فاستثناء من الاستثناء إذا جاءت الاستثناءات من غير عطف بالواو فحكمها ليس الإضافة والجمع لا حكمها أن تكون استثناء من استثناء إن لم تكن متعاطفة فلو قلت له علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهما كم يكون له علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهما طيب أنت تجمع كذا من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين له علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهم تعال لها من الآخر ثلاثة إلا درهم كم؟ ثنين, ثنين. طيب عشرة إلا ثنين ثمانية. ثمانية فيكون قرارا بالثمانية فإذا جاء الاستثناء متعاطفا بالواو أضيف إليه وإن لم يكن متعاطفا بالواو يكون استثناء من استثناء ويصح إجماعا تم مجلسنا اليوم بنهاية هذا المخصص في الاستثناء والمجلس القادم إن شاء الله في تتمة المخصصات المتصلة الشرط والصفة والغاية وبدل البعض نسأل الله تعالى أن نرزقنا وإياكم علما وفقها في دينه وإدراكا لمراده في كلامه سبحانه وتعالى ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم وأن نرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعمل به والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه به أجمعين